صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في الجمعه الماضيه كان الحديث عن امتعاض من يسمون انفسهم بالليبراليين تحدثنا عن امتعاضهم من شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيننا الادله من الكتاب والسنه على ان هذه الشعيره امان من الله تبارك وتعالى للمجتمع المسلم من ان تنزل به عقوبه من الله والادله كانت ظاهره جدا من الكتاب والسنه لمن يفقه وكان حقا على هؤلاء نسال الله لهم الهدايه كان حقا عليهم ان يشكروا كل آمر بالمعروف وناهيا عن المنكر لكن مع الاسف الشديد حب الشهوات والانغماس فيها يعمي ويصم ايها الاخوه المؤمنون كثير من المسلمين اليوم مع انهم يعلمون قدر هذه الشعيره في القران والسنه الا ان بعضهم لديه شبه فمره يقول العالم تغير ومره يقولون العالم مفتوح عبارات تلمس من ورائها شيئا ما فنقول ايها الاخوه الكرام يا من امنتم بالله رب ا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذه الشعيره فريضه من الله في كل زمان ومكان ومع ظهور صوت الثورات وكثره الحديث عن الحريات مع الاسف غاب صوت الشرع فقليلا ما نسمع من يؤصل لمثل هذه المسائل تاصيلا شرعيا طلب الحريات اعمى بعض المسلمين عن حقائق من الدين ونحن لا نقلل ايها الاخوه من شان الحريات ولكن كل شيء له منزله في شرع الله فالصلاه قدرها ليس كبقيه العبادات والتوحيد لا يقارن بغيره وهذه المساله بالذات ساخصص باذن الله عز وجل لها خطبه مساله ايها الاخوه ضياع الشريعه في مثل هذه الازمات وهذه الثورات وهذه التغيرات التي يشهدها العالم بالذات العالم العربي اين مقام الشريعه في مثل هذه الاشياء صرنا نسمع شهيد الثوره انسان يثور ويموت طيب من اجل ماذا ثار ويقولون شهيد ويقولون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا في سبيل ماذا مات هل كل ثوره الان تنطلق سيصير اصحابها شهداء ومعهم الحق لان هذا كما يقال هو الربيع العربي هذه مساله تحتاج الى معالجه شرعيه نحن ايها الاخوه الكرام دائما ما نردد ونقول ان الالتزام بشرع الله عز وجل يجب ان يقدم على الاهواء وفي كثير من الاحيان يكون ظاهر الهوى انه موافق للشريعه لكن الادله الشرعيه لا تقوى على ذلك فيجب الرجوع الى الادله الشرعيه ومن ذلك ايها الاخوه اهمال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى من بعض النخب كما يقال التي تدعي انها اسلاميه او ان لها يعني شانا مع الشرع المطهر ايها الاخوه المؤمنون ان ضعف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذات في الازمات وفي الفتن واذا غابت هذه الشعيره في مجتمع من المجتمعات هذا امر غايه في الخطوره على خلاف ما يتبادر الى بعض الاذهان بعض العصاث الان من المسلمين وربما فيه خير ويصلي يفرح اذا غابت هذه الشعيره عن مكان من الامكنه مثلا لو ذهب الى سوق قالوا لا يوجد فيه هيئه يفرح حتى يحال بينه وبين بعض الشهوات المحرمه التي يريدها هو هذا الفرح والله من الخذلان هذا دليل على غفله هؤلاء عن خطوره ما يفرحون من اجله الامر ايها الاخوه اعظم من شهوات الناس ان وجود هذه الشعيره باذن الله ضمان من الله عز وجل لوقايه المجتمع غير مسألة العقوبة نسأل الله العافية التي تنزل من الله على المجتمعات التي تقترف المنكرات هو ضمان لحماية المجتمع من التلوث الآن الغبار الناس يلبسون كما مات وهو غبار يضر قليلاً وبعض الناس لا يضره فما بالكم بالتلوث الفكري أيها الإخوة الذي يوصل إلى أشياء عظيمة من كان يتصور أن بعض المحسوبين على هذه البلاد يكتبون في مواقع الكترانيه و كما سمعتم كلمات الالحاديه الالحاد الفكر الليبرالي نهايتها ايها الاخوه هاويه اسمها الالحاد الا ان يشاء الله هذه الحريه المطلقه تفضي الى الالحاد فالتساهل ايها الاخوه شانه عظيم التلوث الفكري والاخلاقي اشد بكثير من التلوث البيئي هذا النوع من التلوث ايها الاخوه يفتك بالناس فتكا اشد والله من الحروب الجرثوميه او الكيماويه التي تفزع الناس وتقضم مضاجعهم هذه الشعيره ايها الاخوه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الشرعي نحن لا ننظر الى ممارسه خاطئه فعلها مسلم مخالفه لهدى النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن الشعيره كما طبقها محمد عليه الصلاه والسلام هذه الشعيره كمامه الهيه من اوبئه تزلزل المجتمعات وفي الوقت نفسه ايها الاخوه ان اتاحه الفرصه لاهل الرذيله ان يمارسوا الافساد والفساد من خلال وسائلهم الكثيره التي لا تحصر من فن منحرف واعلام هدام وصروح فساد وافساد تحت اي مسمى من المسميات كل هذا ايها الاخوه يلوث المجتمع وينشر الوباء الفكري والاخلاقي والسلوكي فيه مما يجعل مهمه المصلحين شاقه وصعبه بل يجعلهم احيانا يقفون عاجزين عن مقاومه التيار الانحلال متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم لو اتيت بمئات العمال يبنون ومن ورائهم ثلاثه او اثنين او واحد معه مطرقه ويهدم لن تبني شيئا فكيف ايها الاخوه اذا كان الهدامون كثرا لا كثرهم الله هناك شبهه ايها الاخوه الكرام لدى بعض الناس يقولون العالم اليوم عالم مفتوح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كما يقال بطريقته التقليديه لا قيمه له مع هذا الانفتاح العظيم فاحسن الطرق لاصلاح المجتمعات كما يزعمون هو الحصانه فقط هذا كلام بعض الناس يعجبه يقول انت اليوم في عالم مفتوح اتركهم يقراون ما يشاءون ويذهبون مع من يشاءون ويتصلون بمن يشاءون واهم شيء ان تحصينهم هذا باطل الحصانه نعم حق ومن شر الله الوقايه لكن لا يكفي هذا جهل فاضح بالشريعه الاسلاميه ومغالطه حتى للعقل الصحيح يا اخوه ان كثيرا من احكام الشريعه في التعذيرات والعقوبات جاءت لماذا لحمايه المجتمع اقراوا القران ايها الاخوه الزانيه والزاني فاجلذوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما rafa في دين الله وقال الله تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين هذه كلها حمايه لماذا هذه العقوبات لم تأمر الشريعه بالستر على اصحابها حتى لو طبقت عليها الاحكام لا تفعل هذه العقوبات امام الناس لماذا حمايه للمجتمع هذا شرع الله والله عز وجل عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى اذا ايها الاخوه هذا تدبير العليم الحكيم فلا يجوز لاحد ان يقذف بالمجتمع في احضان الشبهات والشهوات اعتمادا على هذه الحصانه المتوهمه المزعومه الانسان يا اخوه الانسان مهما بلغ من التقى والعلم والثقافه والعقل يا اخوه هو ليس ليس معصوما ليس له حصانه مضمونه من الضلال او الانحراف يوسف عليه الصلاه والسلام نبي من انبياء الله لما اشتدت الفتنه من النساء ماذا قال قال والا تصرف عني كيدهن اصبؤ اليهن واقم من الجاهلين لا اله الا الله تمسك بحبل الله ولجا الى الله وحده وهو نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا الله وك ايها الاخوه يجب ان نعرف ضعفنا واننا بحاجه الى الله والى هذه الاحكام التي شرعها الله حمايه لنا ايها الاخوه الذي يزعم ان الحصانه تكفي وهو يعلم ان من طبع الانسان انه يميل الى الشهوات بمجرد ان يتعرض لاي فتنه فكيف اذا تعرض لسيول غامره من الفتن التي تعصف بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان من اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والله عز وجل يقول وخلق الانسان ضعيفا ضعيف انك لا تجد الرجل التقي النقي صاحب السيره الطيبه يتعرض لشبهه او شهوه فيتاثر بها نعم يتاثر بها ولو قصر في المعالجه لهوى في حفره لا خلص له منها الا ان يشاء الله النفس ايها الاخوه كما قال الله تعالى ان النفس لاماره بالسوء الشيطان مسلط على بني ادم والانسان مجبول على حب الشهوات ان صاحب المنكر ايها الاخوه اذا كان في مجتمع لا يعلن فيه المنكر لا يعلن فيه المنكر لماذا لا يعلن فيه المنكر لوجود هذه الشعيره فان هذا الرجل يخفي منكره ويبالغ في الاستتار لماذا لانه يعلم انه يعيش في بيئه صالحه وانه يقوم بعمل ضد المجتمع فشانه كشان الذي يريد ان يقوم بعمل تخريبي يخل بالامن وبامن المجتمع فماذا يفعل يخطط وينفذ في الظلام بعيدا عن الانظار اما صاحب المنكر اذا كان يعيش في بيئه ملوثه بالمنكرات ومجتمع لا يوجد فيه اثر لهذه الشعيره او على الاقل يقل فيه المحتسبون فلا تكاد تجد الا نادرا هذا الرجل هذا الانسان حتى لو كان مسلما يمارس منكره جهارا على مراه ومسمع من الناس لماذا لانه يحس انه يقوم بعمل طبيعي كما يقال لا يخالف المجتمع وقد يصل الحد مع الاسف الشديد ببعض المجتمعات المسلمه التي تساهلت في هذه الشعيره يصل بهم الحد الى استتار صاحب الطاعه مع الاسف الشديد صاحب المعروف يستتر لماذا ربما يخشى والله من العقوبه او خوفا من اعين الناس والسانتهم الحاد هذا موجود مع الاسف الشديد بعض الطاعات قد يستتر اصحابها في مجتمعات عفنه هل يجهل احد اليوم ان بعض المجتمعات المنتسبه الى الاسلام ينشا فيها جيل كامل من من الشباب من الذكور والاناث لكنهم عاشوا في مثل هذه البيئات الملوثه ملوثه بالسموم الفكريه والاخلاقيه التي لها صروح مع الاسف محميه فيرضع هؤلاء الاطفال الرذيله نعم يرضعون الرذيله يرون النساء شبه عاريات ولا يعلمون ان هذا مخالف للدين او ان الله لا يحبه فيرضعون هذه الاشياء مع حليب الامهات يستنشقون مع الهواء أعداداً هائلة من الفيروسات والجراثيم المعنوية الفتاكة فينشأ أحدهم مغيباً عن دينه وعن شريعته جاهلاً بمصدر عزته منحرفاً في ذكره وسلوكه غاية علمه خليط من قمامات القنوات الفضائية غاية همه وطموحه ممارسات وهوايات تائهة تافهة فترى هذا الجيل جيد لا يكفي الا يكاد يقيم ايه من القران واعجب من هذا انه يستنكر المظاهر الاسلاميه اذا راها لانه لم يعتاد عليها ولم يالفها فقلبه مستوحش من هذه الاشياء الطيبه اذا را امراه متحجبه متنقبه عفيفه فزع من ذلك المنظر واستغرب وربما يسال لماذا تفعل هذه المراه مثل هذا لماذا هذا الجيل ترعرع في بيئه ملوثه مع الاسف الشديد في مجتمع لا يعرف الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر وان يحفظ لنا ديننا انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة الكرام إن هذه المسألة وهي التقليل من شأن هذه العبادة العظيمة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر قد يصل للمسألة بالمجتمع المسلم الى حد اخطر مما يتصوره بعض الناس ان المجتمع اذا غابت عنه هذه الشعيره لا يكتفي بان يقارع المنكر لا يقلب المفاهيم كلها فالطاعه تصير شيئا مرذولا وشيئا يستحيى منه والمنكر والمعصيه والبليه تصير امرا يفتخر به وساضرب لكم مثالا في القران الكريم المجتمع الفرعوني معلوم ان فرعون طغى وبغى وفعل ما فعل كما لا يخفى عليكم في القران الكريم ان فرعونا علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين فرعون علام علامه على الفساد والافساد هذا الرجل ادعى انه هو الله امر لا يقبل اي انسان عاقل لا يقبل هذا الكلام بالطبع لكن لما لم توجد اجيال تنكر هذا المنكر نشات اجيال رات الاب والام والجد والجدة والخال والعم كلهم يقولون ان فرعون هو اله فصدقت بعض هذه الاجيال ان فرعون اله ولو كان هذا لا لا يتناسب مع العقل البشري اذا ايها الاخوه لا بد ان يوجد قائم لله بحجه المجتمع الفرعوني عاش تحت هيمنه هذا المجرم الذي غيب كل مفهوم صحيح من عقول الناس هذا المجتمع ايها الاخوه بلغ به الحد من استمراء المنكر انه صدق ما قالته فرعون بان موسى عليه الصلاه والسلام المصلح من اول من اولي العزم عليه الصلاه والسلام صدق كلام فرعون ان هذا الرجل المعصوم بعصمه الله انه مفسد اسمع ماذا يقول الله وقال الملا من قوم فرعون هذا ليس كلام فرعون كلام بعض الذين غيب عقولهم فرعون استخف قومه فاطعوه وقال الملا من قوم فرعون اتذروا يعني انت يا يا فرعون اتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك تصوروا ايه الاخ الى هذا الحد بلغ الجهل والجهاله بقوم فرعون ان يقولوا مثل هذه المقاله لماذا هذه نتيجه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا والامر بالمعروف يصير افسادا كما وصف به موسى عليه الصلاه والسلام وقد اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان المقاييس التي يقوم يقوم بها الرجال تختل قبل قيام الساعه فيقبل قول الكذبه ويصدق ويرد على الصادقين خبرهم ويؤتمن الخونه ويؤتمن الخونه على الاعراض وعلى الاموال ويخون الصادقون الامناء ويتهمون ويتكلم التافهون في كل قضايا الناس التي تهمهم فلا يقدمون الا الاراء الفجه ولا يهدون الا الى الامور الموجه متى يكون ذلك ايها الاخوه اذا ضاعت هذه الشعيره فقد اخرج الامام احمد في مسنده باسناد جيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه الى ومن رويبضه قال عليه الصلاه والسلام الرجل التافه يتكلم في امر العامة نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا بالاسلام قائمين احفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في الشام واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك بهذه الطائفه الخبيثه التي سامت اهل السنه سوء العذاب اللهم عليك بهم وبمن يناصرهم من الباطنيين في مشارق الارض ومغاربها اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وزد هذه الشعيره في بلادنا زياده طيبه واجعل اهلها من الناصحين بالمعروف والناهين عن المنكر بلا منكر المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم